وَ قَدجَ أَكُمْ يوسُوفُ منِن قَضلُ فيبَيناتِ فَماذِلتُم في شَككم مما جَ أَكُم حتى كقُلتم لئن يبعث الله من بعده رسولا حتى إلهلك قلت لئن الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمنوا كبر مقتا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد قول الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم ان ان الاخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزاء الا مثلها من عمل سيئة فلا يجزاء الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل طالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك